إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أين يوم الدين يوما على النار يفتنون يوما على النار يفتنون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 وَبَسَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَقَبَلَتِمْ رَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ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 فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمٌ نُوحِّمٌ مِنْ قَبْلِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاوَاتِ أَبْلِي نَا بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاوَاتِ أَبْلِي نَا بِأَيْدِيهِمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمُنْذِرٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ فَوْعَلْ مُؤْمِنِينَ وَذَكِّر فَإِنَّ المؤمنين وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون وما أريد أي يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيء فإن الذين ظلموا ذنوبهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون